ولقد علمت من نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أألتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطا فضلتم تفكهون إن لم رمون بل نحن محرومون